قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ اذْهَبُوا فَاعْبُدُوا رَبِّي وَاشْكُرُوهُ وَبِاسْمِهِ أَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَأَقِيمُوا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم إِلَٰهٌ فِصٌّ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُقْلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رب بِنا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ اتَّخَذَ مِنْ قَوْمِهِ آلِهَةً ۖ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَا سَنُ قَدتّلُ أَبنَا أَهُم وَنَسْتَحين سَاءهُم وَإِنَّا فَووقَهُم قاهِرُون قَالَمُ سَالِقَوْمِهِ السْتَعنوا بِاللهِ وَصبِرُ إَِّ الأأَرضَ لِلهِ يُولِثُهَا مَي شَاءُ مِنْ عِبابِه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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ